بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ وَإِذَا الْوُسُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وإذا النفوت زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإلى الصحف نشرت وإلى السماء تشطت وإلى الجحيم تحرت وإلى الجنة أذلفت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَخْفَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفط المبين وما هو على الغيب بضنين وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تشاء بسم الله الله رب العالمين